لآن موسوعه النابلسي ر ل ر ح م ماذا ا ن ا للعلوم ا ل ا د ن ا س ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م إ ذ ا السماء ف ط ر ت و إ ذ ا الكواكب ت ث ر ت و إ ذ ا البحار فجرت و إ ذ ا ا ل غ ب و ر بعثرت علمتنا you موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم الاسلاميه